Ya la gradi Ya Zeynay, Ya Zeynay, Koppal! واذا الهاتف ينعاهم ويدعر ويشير. انك التعمل لا ودع نومه يا ما هذه الفلا قال هذه كربلاء قال كربلاء وبنا يا رب الا بها من ارض مدثه انصروا اديسرا عنا عنا حركوا خلالها يا عنا حركوا احفادنا يا عنا انت تعلم جرا में आ عظم متى لما بقت الحاره دائما بدون رجال في يوم كانت تنتظر رجاله على <تصفيق> عدون <تصفيق> <تصفيق>